وعنك سولفوا للناس يعقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس يا شمس حيرت اقمار يا دار ما مثلها دار خذاك العز لدروبا وصرتي أجمل المشوار يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار قطر يا تاج فوق الروب وعنك سلفوا للناس يعقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوب قطر يا تجفوق ال على التراب انسان بذل جهدا بقومان. وصرتي ثمن عجوبة بهالدنيا حديث وطان على ترابك ربا إنسان بذل جهد بقويمان وصرتي ثمن عجوبة بهالدنيا حديث وطان يا شمس انحيرت أقمى يا دار ما مثل هدى قطر, قطر يا تاج فوق الراس عنك سلفوا للناس يعقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس وسط جوك يا رفرف طير ونسماتك هواها غير دعاء كلن ومطلوبا قطر يعلك زيادة خير وسط جوك يرفرف طير ونسماتك هواها غير دعاء كلن ومطلوبا قطر يعلك زيادة خير يا شمس حيرت أقمة يا دار ما مثل هذا یا تاج فوق الراس وعنك سولفوا للناس يعقد من الذهب والمعص يا قصه حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس